الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> أشهد الله <سؤال> إلى <سؤال> الله <سؤال> وعكة وشديك لهم أشهد ألم حمد الله وعكة ورسول الله الله عليه وسلم على آيات وسلم حسنينك فيه الله وحمد الله في فتاة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في أبواب كتب في أزباب الرابع العشرين باب قيام الجناز ثم تلاه باب نسخ القيام الجناز وتكلمنا على خفة هذه المسألة في شيء من التفصيل ثم تلاه باب السلسة العشرين باب الدعاية الميتي في الصراط ونسخ قد انتهينا من هذا ثم تخلنا في باب أين يقوم دماغه من الميت للصلاة عليه كلنا يقوم إذا يصلي على الراحة عند وسطه وإذا كان يصلي على رجل فعند رأسه الباب الثامن والعشرين أيها الأخوة الكرام باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرفت فلحدثنا يحيى ابن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة هذا التويد من بعض الفقهاء وإلا الأمر هذا ليس جلازم الأمر كما يتفق لك إن ركبت بعد الإنصراق من الجنازة لا أحرج عليك إن مشيت أحرج عليك ليس هذا على سبيل التسنن ليس الركوب بعد الإنصراق من الجنازة على سبيل التسمن لكن هذا هو الذي وقع واتفق النبي عليه الصلاة والسلام معناه فليس هذا الأمر من باب بالتسمن وتعبد يقول باب ركوب المصلي على الجنازة بإبن سرطان قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميم النيسابولي أبو زكريا وأبو بكر ابن أبي شيل أغلقوا هذه النافذة يا بإخواتي وتلك النافذة وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد العبس الكوفي والرض ليحيا قال أبو بكر حدثنا قال يحيا أخبرنا عن مارك بن مغول عن بن حربين عن بن السمراء قال أتي النبي عليه الصلاة بفرس معرورة يعني أريع ليس عليه وطاق وليس فيه لجام ولا شيء من هذا من آلات الدبعة التي تكون على ضارها فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح يقال ابن الدحداح ويقال ابن الدحداح صحابي جلي معنا يقول حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله <تصفيق> هذا الأمر كمغطرة ليس أن على سبيل التسلل أو التعبض لكنه اتفق للنبي عليه الصلاة والسلام أن يؤدي بهذه الدابة فركبها فمسألة التبويب هذا او زعم بعض الفطراء أو المبارمين أن هذا على سبيل الاستحباب ليس هناك الجميل يدل على هذا فلو حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار وكان كفرسير هاني ولد في بلدة واحدة وهي البصرة وفي عام واحد معنا ومات في عام واحد ومات في عام واحد لما مات محمد ابن بشار قيل لمحمد ابن بشار مات يعني خصمك وقرينك فلتفرح وقال لله علي ثلاثون حجة إن أنا حدثت بعده بحدث ما فما حدث بعده بشيء فما بقي بعده إلا قدر أسبوعين ثم مال محمد ابن المثنى الملقب بأبي, بأبي موسى العنازين الزمد ومحمد ابن بشار ملقب ببنضار واللظر ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر صح وهو غنظه رضيه الله لازمه 20 والسلام قال حدثنا شعبا وربي الحجاج بن الوردي العتاكي ابو مصطفي قالوا حدثنا الضباع بن الضصام شعب الخيب وابو بسام عن ماجد بن خالد عن جابر بن سمره قال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على ابن عبد تحتها ثم أُتي بفرس عري فعقله ردل فبكبه فجعل يتوقص به يعني يبتقص الخيل ووجه ونحن نتابعه لا بأس مما استفاد هذا الحديث لا بأس بركوب الكبير الدفر وسير أتباعه وأنصاره وراءه بحيث بيكون فيه مدلة للمتبوعة ولا عجب للمتبوح ولا عجب للمتبوح لا عجب ولا مفخرة للمتبوح ولا بني ولا مهانة للتابعة إذا كان بهذا الشرط فلا بأس وإلا يمشونا جميعا يعني القد رجل فنكبه فجعل توقص به يعني التقص وتبختر الخيل فيها التبختر ونحن نتبعه يعني نمشي وراءه نسعى خلفه نسعى عرفتم بالسعي يعني أكثر من الوش قال فقال رجل من القوم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كم من عدق معلق أو مدلن في الجنة لابن الدحداح والذي تصدق ببستانه عند الاخ تصدق بمستانه لا اوطال شعبة. وكان في يعني بين واحد من الصحابه برضو بعضهم وبعض اليتامى في ناس في ناس معنا ف صلى عليه الصلاه والسلام او ان بعض الصحابة يعني لم يرضى ان يتنازل بالنخلة لهذا اليتيم هناك حصومة نزاع فلما يعني رأى اليتيم انه سيقرأ منه النخلة بكت فقام ابو الدحداح يمكن من نبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كم ليلة ونأ يعني فأديت هذه النخلة مقابل مستاني يأخذ الصحابي على مستان واليتيم تبقى لها نخلته فقال لك على صلى الله عليه وسلم هذه المقالة كم من عدق معلق رصد رصد نخل أو مدلنة الجنة لابن الدحدة أو لأبي الدحدة أو قال شعبته لأبي الدحدة طيب يطول باب في اللحظة ونصب اللاجينين ونصب النابن على الميت فلحدتنا يحيى بن يحيى التميم إلا إستقومين ولا شك أن اللحظة أفضل من السحر واللحظة يكون بارك فيكم في جدار القبر القبلي في جدار القبر القبلي يعني الحفرة تكون مستطيلة من معنى؟ ثم في أسفل هذا الجدار القبلي يلحد. يلحد من المين معنى حفر مائلة كبير يوضع فيها المين على جنبه ويستقل خدمه معنى فمن وقف في أعلى القبر في شفير القبر من الأعلى لا يرى المين ثم يؤتى باللبن هذا ويوضع على الفتحة هذا طبعا طول اللبنة تقريبا الضرعة طولها الضرعة اللبين طولها الضرعة في أنصب اللبين هكذا ما يلان هكذا وتسدد هذه الفتحات بطين عند ذلك تكون اسمه الحق للمين إنما الشق في وسط القبر معنى تشق الشق في وسط القبر يعني الحفرة الأولى مستطيلة وعين نزلت في الوسط كده وعملت بمقدار جنب الميت بمقدار جنب حفرة كده عرض العرض جنب قدر الميت وبعدين اطلق طول الميت تاعي معنا؟ انتا الآن بيكون معك مثلا صبادة زيادة هطرة تبقيس بقى الميت وعليها تقيس الحفرة هذا المقابر الشرعي أما المقابر هذي المقابر هذي المقابر هذي في مقابرنا إنها للهنة, للهنة بس حط الماء كده كأنك تحطه في الجلاب كأنك تحطه على رقفه بتيف العالية فيليت القبور الشرعية ترجع مرة الأخرى يليت في ناس جيخ بيعملوا لها فور الخارج تعالى و ايه بيعملوه اه شايفين الرفت طبعا شايفين بكبسوا يعني بكبسوا القطر القطر بتاعنا ده اللي في المباين هو سطح نفسه يعملوا رحله الوقت الصغيره كده على قد البوزه وبسم الله مختلف سطح القطر نفسه دول ثاني اه ده شاء الله ان شاء الله ماشي كيفين تتور تطلع فوق القبر وتعمل له كده زين عاملين فوق تبع شاربين تمام الشيخ اللحد يكون في الارض في الارض مش فوق ميه حطوا ميه فوق ميه لا ينصر لا لا تقعد القبر ولا تمشي عليه بس ليه من تكريم الميت الاول يعلم على سطح الارض يعني ها ماشي يا يعني اذا كانوا يخشونها من قرب الماء مثلا او الرطوبه او ما الى ذلك المكان ضيق عندي ضروره هذا بس ده معنى يا سعد الشيخ لو بطلنا الاراضي الزراعيه وبنينا لهم عمارات اي خلاص ما عادش هيبقى في خلاص دي مشكله بقول لك الارض ضيق الارض لاستطيع ومن ينتقل الله يجعلهم أخرجها إنسان يحفظ على السنة يقيمها ويحييها أولى له من سنة بالإسلام سنة الحسن فلو أجل وأجل من عميها بيها فبارك المفيد. قدر الإنكار لنتقل الله عز في بلاد خفر الشيخ مقبرة على السنة كبسوا الأرض ولحدوا واشتغلوا برحدة ما في أي تكلفة لعلمكم الأحلامة ما في اي تكلفه في القبر اللي فيه لحم اخوه ما في اي مشكله المشكله ان احنا بنعمله ها بيكلف طوب اسمنت مبالغ هي بنحط السيراميك السيراميك ها وبلاط مكلف جدا وخلاف السمك انما لا تحفروا اه سي طلع معايا يا شيخ خلاص نستطيع نكبس نعمل بلوك نستطيع يا نستطيع جيت سالت المقاولين هل يوصلوا الى درجه جدا من السلك في هذه المساله نكبس سنكبس واحد في بعد ذلك تمام فينا ذهب هنا موجود في مصر يعني نكبس يجبس... لغيبي خلاص انا قلنا فقط لا يكبس كلسيه كبير ومركز عامل اللي هو يكبس كالسيوم وله اوريمات ايوه في الرمال متمسكه وفي كده الصوت كل حال اذا كبس وارتفع من الارض هيبقى من ماء شنو العزايز انت بتعمله محضر المحضر خلاص ان شاء الله يرتفع عباد من, من ماء الشيخ احمد الشعبنا في السنه عمله زيشن لما سمك الكبسنه في مساله النقض مش مكلف بعد كده مش هيتكلفها في الكبس الناس امم الله فيك يقول هنا اخبرنا او حدثنا يحيى بن حيان قال ثوران عبد الله بن جعفر المسورين يعني اسماعيل بن محمد بن الساري العاملي بن سعد بن ابي أن ساعد بن أبي قال في المراضي الذي هلك فيه الذي مات فيه الحد لي لحظة وانصبه يعني عايز يقول له مائش اللحظة أفسن الشرق اللحظة أفسن الشرق والحد لي ولا تشك لي يريد وصيها أوصوا بهذا قال وانصبه علي الذين نصبا هنا محمد سعيد إن الماء ده هو هدوه هدوه لك نصباً كيف بس هننصب الليبن الليبنة بيكون يا إخوه في كل زراعة تعاملوا كده هم لإن الفتحة محفورة والماء قد وضعته خلاص تعاملوا كده هم بميلان زم زماء دماء كده هوا عرفوا نفسه هم وجمه وجمه وجمه خالب ثم سلت عليه لو ما نزه لو ما دلوقتي وطبعا هو لازم يعني يفحى تحت الكف الصح قال ايه فاو يكبس كبس القدره قامت الانسان قامت الانسان ايوه لازم يحفر القبر برحته يحفر القبر اللي في له القبر اللي قامت الانسان يعني سهل الكف ده ما لا هو بيدكه ده في مكانه يعني لا يتماسك اذا دكه ورجعه ايوه مش معقول بذور ما كده بس ما بيكبس بيرزع ما بيكبس بيرزع حاجه معروف وضاف له هو هياخد من رطوبه للأرض اللي تحتها ايوه وهيتمسك ده كده وربك يعني ان جدا فضحك. وممكن إلا ما يتماسك دي سنة يعملوا ريبنة طول طول أوه أوه يعملوا اللحن اللحنة بط اللحنة أخوة بدأت في اللحنة رأيت قبولا في سنة كتوبة عبارة عن كده بلوك طوب مبني على هيئة صندوق وهذا رجل الميت هنا أخرب إلى السنة وليس كما قابلنا هذي مرتفع على الأرض لأنهم تستويم على الأرض طيب ما يمكن أن غطيان غطيان مسلح ويعملوا هذا إذا لم يدفنوا يك... الطلاب ويضمرة عندهم سبل كثيرة من العجل السنة هي اقترب من أن شاء الله وقالوا انصبوا علي لا بنا كما صنع ها؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي السنة؟ باب جعل القطيفة في القبر قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبارنا وكيعي فالجمهور العلم رحمة على كراهية وضع القطيفة أو خماس تحت الميت في القبر إنما يكفيه كفنة يكفيه كفنة باب جعل القطيفة في القبر القطيفة معروفة كساء له أهداف معنا؟ فرا حدثنا يحيى يحي. بن يحيى فرا خبرنا وكيع قال حدثنا ابو من بن ابي شيبه فرا حدثنا الهمد و وكيع جميعا عن شوبه قال حدثنا محمد بن المسند والله ضل قال حدثنا يحيى بن سعيد فرا حدثنا شوبه فرا حدثنا ابو جمره نصر بن عمران الضبعي المال عبد الله بن عفان عن ابن عباس قال جعد في قام رسول الله عليه السلام فطيفة الحمضاء معما يعني خادم النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يفترشها غير النبي عليه الصلاة والسلام واضعها مع النبي عليه الصلاة والسلام في القبر كرهت أن يستخدمها وأن يفترشها غير النبي صلى الله عليه الصلاة وال وليس أن يكون باب إنها سنة. ليس أنه من باب إنها سنة والذلك تعلم يعلماء مثل هذا الشيء بعض الناس يضع تحت الميت وسادة تحت رأسه وتحته وطاق في القبر هذا من المكروهات ومدع الجلازة قال مسلم أبو جمره اسمه نصر بن عمضان وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد ماتا بسرخص ما شاء الله من بلاد فارس من بلاد خلصان, خلصان. باب الأمر بتسويت القبر القبر بارك الله يا إخوة لا إنما ما خرج منه يرجع إليه هل إذا كان على السنة أن يفعل لا يرتفع إلا ارتفع شبراً فها بس إما أن يكون مسطحاً هكذا خضر شبراً وإما أن يكون مسنماً وإما يكون مسنماً بس كل هذا خضر شبراً من الأرض لا يرتفع أكثر من هذا اور باب الامر اتنح الناس يسمعوا كلاماته ولما ذكروا الى نص المبرمه اتنح في قال يعني ذكرهم لما قال يعني قال ان طقا في مشكله هذه المساله في الاسماء يعني لا في مش عارف هو مش في نفس الاسماء نفس الاسماء على طاق المساله قال ولا, ولا مساله مات في سرخص توفق موطومه في السر الخاص ابو الدياح ابو جمره هذا المقصود اشتراكهم في اشياء قال ان المشتركين اثنين ولا ثلاثه طيب هذا ابو جمره وابو الدياح شيء مساله فقه يعني ابو جمره من الافراد كل الأفراد. ابو الدياح من الافراد هذا ما بدا يشتركوا اشتركوا ولا اشتركوا متى في مكان واحد بعدها وهكذا شوف معنى ان مربوطه صرخص والله صرخص صر صرخص يعني مظبوط تمام احسنت ورحمه يقول حدثني ابو الطاهر احمد بن عامر او مصر حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو ابن الحاد قال وحدثني هارون ابن سعيد الأي قال حدثني ابن واحد قال حدثني عمرو ابن الحاد وفي رواية أجل طاقة ان أبا علي ابن همداني حدثه وفي رواية هارون أن ثمامة ابن شفايد حدثه قال مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم الروجس فتوفي في صاحب لنا فأمر فضالة ابن عبيد بقبري فسؤوية ثم قال سماءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوياتها قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي الشيبة بن حربي قال يحيى أقبلنا وقال الآخران حدثنا وكيعن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثارث عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدين قال قال لي علي بن أبي طارق ألا أبعثك أعلى ما بعثني عليه رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم أن لا تدعت إمثالا إلا ولا قبرا مشرفا إلا سوء فلو حدثني أبو بكر بن خلاد الباهين فلحدثنا يحيى وقفار فلحدثنا سفيان فلحدثنا حبيب لهذا الإسناد وقال ولا صورة إلا طمسطح باب النعي عن توجي القبر والبناء عليه فقال حدثنا هو بكر بن أبي سينا بن غياء عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد الله بن عن أبي الزبير ومحمد ابن مسلم ابن فدوس عن جابل وهو أبو عبد الله جابل ابن عبد الله ابن حرام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى علي. وأن يبنى عليه تمام؟ وأن يجسس بالجس والجبس والنورة معنى أن إذا كان القبر يخشى أن يهدم أو يطمه المطر أو ما إذا ذلك وعمل له شيء من الأسمن ليتماسك في الأباس لكن الصحيح أن الناس يعود إلى القلور الشريحة قال وحددني المعنى أن يجسس لتزاخرة وتشييده والتباهي لما يجعل الناس يعظمونه وبعد ذلك هذا هو المحصول نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القاتل لأنه فيه دريعة لتشييده وتعظيمه وتقديس صاحبه قال والثاني أن يقعد عليه لا تقل على القبر ولا تمشي عليه وكذلك لا يبنى عليه قال وحدثني هارون بن عبده فيه ناس فنين مساكن مبيوت الضغرات على مقاب قال خلاب السنة لسنة قال, قال وحددني عرول ابن عبد الله قال حددني حجاج ابن محمد قال حاوة حددني محمد ابن راق قال حددنا عبداللزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبايد أنه سمع جابير ابن عبد الله يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بميت الهين قال وحددتنا يحيى ابن يحيى فالأخضرنا إسماعيل ابن عليا عن أيوب وابن أبي عن أبي الزبير عن جابر قال نبي عن طبق صيص القبور نفسه المعنى الأول فصيصها أو تجي صيصها المعنى واحد بقى النهي عن جنوس على القبل والصلاة عليه قالوا حدثني زغير ابن حق قالوا حدثنا جرير ابن عبد الحميد الضبي عن سهيل ابن أبي صالح تكون السمان عن, أبيه. عن أبي غيرك قال طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبره قال وحدثنا ختيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الضراورة قالوا حدثني عمر الناطق قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قالوا حدثنا سفيان إلهما عن سهيل يهدد إسناد نحوه قالوا حدثني علي بن حجر السعلي قالوا حدثنا أوليد بن مسلم الدمشقي عن ابن جابح عن مصر بن الله عن واثلة عن أبي مالفردن الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها قال حدثني حسن بن الربيع البجري قال ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزديد عن بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني وهو عبد الله عائد الله بن الله عن واثلة بن الأسطى عن أبي مارت الغنوي قال سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبوري ولا تلبسوا عليها ربنا على القبر اللي الخرش يعني قبره هو لا عليه نازل يعني يتنور او اناع قط لا علي. لا بناخد عليه هو بياخد لا يقعد لا مفيش لا لا لا يقعد لو واحده ااا جاب الاخر بعدين خلاص خلاص خلاص هو احسن من في هذه الحاله استبنائها ثم صلى عليه اركانه في جنبه صلى عليه دهري ليس قيام السجود ولا الركوع وير باب الصلاة على الجنازه في المسجد قال حدثنا ابن حجن السعدي واسحاق بن ابراهيم الحمضلي واللفظ لاسحاق قال علي حدثنا هو خالص حابه اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن الحمزه عن عباد بن عبد الله في الزبير ان عائشه امرت ان يمرى بجنازه سعد بن وقاص في المسجد فتصلي عليه فاذكر الناس ذلك عليها فقالت ما راه ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المستديم والنبي عليه الصلاه والسلام يعني خلف مسجديه مصلى الجنائز قال حدثني محمد بن الحسن قال حدثنا باذ ابن حسن العمري قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا ابو سفيان بن عقبه عبد الواحد ان عباده بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما كنت في السعر ابن الله الخاص النبي عليه الصلاة والسلام أن يمروا بجنازتي في المسجد فيصلينا عليه ففعلوا ووقف على حجارهن يصلينا عليه اخرج من بعد الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغوا من أن الناس عابوا ذلك وقالوا مكانة الجنائز يدخلوا منها المسجد فبلغ ذلك عائشة وقالوا ان نأثر عن الناس إلى أن يعيبوا ما لا عيب لهم عابوا علينا ان يمر يمر بجنازه في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على सुهيل بن بيلى الا في جوف المسجد قال وحددني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع الله ابن قال حدثنا ابو ابي فديك اسماعيل بن ابي فديك الأخبر من الضحاكي عن ابن عثمان عن أبي النظر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي السعر بن الموقص قالت ان دخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنفر ذلك عليها فقالت الله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيد وأخيه قال مسلم سهيد بن داع الدعين وابن البيضاء أمه بيضاء باب ما يقال عند دخول كموري والدعاء لأهلها قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم من السبوري ويحيى بن أيوم وكتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا إسماعيل بن جعفا عن شريف وابن أبي, أبي نبر عن عطي بن يسارة على عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها كلما كان بيلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيعين فقولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما تعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم غفر لأهل بقيع الغرقبين ولم يقيم كتيبة قوله وأتاكم قالوا حدثني آرون بن سعيد الحين قال حدثنا عبد الله بن واحد قال أخضرنا ابن عن عبد الله بن كثير بن المسخلق له سمع محمد بن القريس يقول سمعت عائشته تحدث وقالت ألا أحدثكم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعني قلنا بل أحاء قالوا حدثني من سمع, من سمع حجازا الأعوض حجاج بن محمد الأعوض والله قال حدثنا حجاز بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخضرني عبد الله رجل من قريش عن محمد ابن قيس ابن مخرمة ابن المطلق أنه قال يوماً أنا أحدثكم عني وعن أمي قال فظلنا أنه يريد أمه التي ولدته قال قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام قلنا بلا قال قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلعا عليه فوضعه ما عند رجليس وبصص طرف إزاره على فرش فالتجع فلم يلبث إلا ريث ما ظن أن قد رقدته فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعك رص واختمرته فقد نعته ثم انطلق على اسره حتى جاء البقيع وقام فاطال قيامه ثم رفع عليه ثلاثه مراتب ثم انحرف فاحرفته فاسرع فاسراكم فهربنا فضبطولته فهر ما كانت خفيفه خفيفه تقول ضمان فاحضر فاحضرته فليس الا ان التجاذب فدخل فقال ما بك يا عائشة حشية رابية قالت قلت لا شيء قال لا تخبريني او ليخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله بابي وامي فاخبرته قال في عندي السواد يعني الظل والشبح الذي يلقي امامي قلت نعم فلهدني في صدري لهدتا أوجعت اللهدى الضربة بمجمع الكفت قال فلهدني في صدري لهدتا أوجعتني ثم قال أضلنت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يكتب الناس ويعلم الله نعم قال فإن جبريل أتاني حين رأيته فذا ذلك اخفاهم مني فاجبته فاخفاه مني ولم يكن يدخل عليك وقفه وضعت فيها بك وضمنت عن قدر القبطي فكرت ان اقصدك وخشيت ان تسترحشي فقال إن ربك يأمرك ان تاتينا طيب ان ربك يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم قالت قلت كيف اقول لهم يا رسول الله قال قولي السلام على اهل دياري من المؤمنين والمسلمين وارحم الله المستقدمين منا والمستخرين وإن ان شاء الله بكم لاحفظه قال حدثنا ابوكر ابي شيبه وزهير قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن سفيان عن الحكمه بن مرسل عن سليمان بن بريده عن ابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا من المقابر فكان قائلهم يقول في رواية عن المكر السلام على أهل الديار وفي رواية زمير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا لكم العافية والعلماء يقولون إن هذا الموقع يسمع فيه الميت من يسلم عليه بابوا استئداء النبي عليه الصلاة والسلام وربه عز وجل في زيارة قبر أمه مع أنها ماتت كافرة قال حدتني يحيى بن عيوب ومحمد بن عباد واللبض ليحيى قال حدتنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني ابن كيسان عن نبي حازم عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي أن يستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنتوا أن أزور قبرها فأذن لي لأنه نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر للمشركين قالوا كانوا أولي قربة نعم قال حدثنا وقرب الأبي شيبة وزمير بن حارب حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي عليه الصلاة والسلام قبل أمه فبكى وكى حوله وقال استألنت ربي في أن أستغفر الله فلم يؤذن لي في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموتى إذا فيه جواز زيارة قبر الكفر وأن لا يستغفر يقال الدعاء السرق الدعاء السرق قال في مقابل المسلمين والمؤمنين فزوروا القبور اننا نذكر الموت فحدثنا ابو ماكر بنا شيماء محمد بن عبد الله بن النمير ومحمد بن المثنى والله تقول لي ابي بكر وابن لين وميل قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن ابي سنان وهو عن محارب بن عن ابن عن ابي طلحه الله صلى الله عليه وسلم عن زياره القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدلكم ونهيتكم عن النبيب إلا في الثقاء وجه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لحم الأضاحف فوق ثلاث لوجود أقوام كانوا بحاجة إلى طعام وإلى لحم وإلى أضاحف لم يكن مهم شيء وردوا على المدينة ووفدوا على المدينة أقوام مقبال كثيرون عدد كبير واحتاجوا إلى أن يوسيئهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فنهاهم أن ينتخل لكن بعد هذا وحيث فقدت العيلة فلا بأس أن تأكل من الأضحية وأنت تصدق وأنت تنتخل معنا قالوا نهيتكم عن نحوم الأضاحي وهذا إيه منسوخ فأمسكوا ما بدا لكم آه الناس موجودة فأمسكوا ما بدا ان كان هذا بعينه ان كان العين ونايتكم عن النبيذ الا في سقاء ان راهم ان ينتبدوا في الحنط والمقير والمزفج والدباء صح اربع اصناف ثم مزفج والمقير ثم نسخر قال ونايتكم عن النبيذ الا في سقاء اشربوا في الاصيا كلها ولا تشربوا ايه مسكرات قال ابن نبير في رؤاتي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قالوا حدثنا يحا بن يحيا قالوا أخيرنا عن زبيد بن تليمي عن محارب بن ديزار عن ابن بريدة ورأوا عن أبيه الشك من أبي خيثم عن نبي عليه الصلاة والسلام حا قالوا حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة السوائي عن سفيان وهو الثوري عن عقمة ابن مرثب عن سليمان ابن بريد عن أبيه عن نبيه عليه الصلاة والسلام حق قالوا حدثني ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبده ابن حميد جميعا عن عبد الرزاق الصنعانة عن معمر وابن راشد أبو عره عن عطاء قرساني قال حدثني عبد الله ابن بريد عن أبيه عن نبيه عليه الصلاة والسلام كلهم بمعنى حديث أبي سنان باب تركي الصلاة على القاتل نفسه قال حدث بن سلام الكفر قال أخبار عن سماك عن جابر بن سمرة قال أتي النبي عليه الصلاة والسلام لرجل قتل نفسه بما شرق الصحب فلن يصلي عليه لكن الصحابة صلوا عليه ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليه زجرا لأمثاله زجرا لمن تسوي الله نفسه أن يفعل مثل كالي بالانتحار والمشاطس عبارة عن سهام أو أسهم معنا يا إخوة حد ونصل من عبارة عن أسهم يستعملها المقاتل المعارك فهذا الرجل قتلنا نفسه يقاش عليه كل مرتكب للجريمة معنا يا إخوة فإنه لا يصلى عليه زجرا لمن تسول له نفسه أن يفعل كذلك وليس معناه أن يترك الصلاة عليه بالكلية لا إنما النبي عليه الصلاة والسلام لأنه إمام القوة وكبير المسلمين فهو عليه الصلاة والسلام فعله هذا في زجر في زجر غيره لو ربما واحد من الناس ليس هو بالكبير ولا من الأعيان لو فعل هذا الشيء لا يؤثر لا يؤثر ففعل النبي عليه الصلاة والسلام له أثر, له أثر وله رد فعله في نفوس كثير من يسوي لهم الشيطان هذا الخالف فلذلك ترك الصلاة عليه لكن أصحابه ما اتركوا الصلاة عليه من فأخذ العلماء أن الإمام نطل في الصلاة على مثل هذا النوع من الناس الإمام الذي هو قدوة والناس يعتسونا فعلا فعلا أو فركا بأهتمت الصلاة على القاتلين أو بعد هذا دخل في كتاب الزكاة قال باسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة نعم صبر زيارة النساء المقابل زيارة النساء لا بأس بها على قول الراجع أنك خلاف معنى النبي عليه الصلاة والسلام رأى مرأة قائمة عن خطر فكي على ابنها فقال يا الله اتفق الله وصبره ولم ينهى عن الزيارة معنى فقالت إليك عني ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاره ثم رخص لهم ما استثناء الرجال دون النساء لا ما وحديث لعن الله زائرات القبور معناه بارك الله فيك المكثرات التي يزورنا زيارة غير شرية لأن الزيارة منها مشروع ومنها مهومة من نوعها فإذا كانت المرأة ستزور القبر للعبرة والتذكر الآخرة وإناس للميت والسلام عليه والدعاء والاستغفاء وليست متبرجة ولا تقول هجرة من القول ولا تصرخ ولا تنوح معنا ولا فخرة الرجال ولا تمشي في يوم محدد يوم الخمس فقط تاخذ مع الشيء من الكعب هذه كلها مخلصة فزيارة المرأة بشروقها لا بأسنيها وكلها على قول الرجل هناك من أهل المدائب من يمنع من كلها أن, أن المرأة تزور مخلصة لأنها ضعيفة النفس وربما تصل في النياحة وربما يعني تقول قولا في تسخط فنحن نجيزها لكن بالشروق ونحن معنا طبعاً الفاظ بالحنيف لان الله زائرات القبور الله زوارات القبور تمام معنى, معنى, معنى هذا الامر لفظان زائرات القبور هي من قولي زوارات القبور يقول يقول العكس يقول زوارات القبور من زائرات القبور طب زيارات القبور لو قلنا زيارات هي الاصح انا شايفه مبالغه زيارات الكثر الكثر فضل شي نحن معنا جمبارك الله فيه بالنسبة للوالد النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام السؤال. سأله لهم قال أين أبي يا رسول الله هذا أبوك في يقول أردو لي فكأنه وقعت بين جندي والأحمد فرجعت إليه فقلت أين أبوك يا رسول الله قال أبي وأبوك في النار هذا النصر في الأم الوالدة هذا النصر الله أهلاك الإبام هذا مذهب يقول في إسلام والدين لم يجعل السيطان ولا يتابع يقولون بهذا ولا يتابع لا عبور فنحن معنا نصوص هذا ان لفطر الغرب رقم 3 فرضنا انهم لم ينفطر فرضنا الم يطالب لهم فتره وصيف في العلا فجعل لهم جنه وظاهرها نار فاذا اقتحموها كانت عليهم بضله وسرابا فاذا لم يقتحموها يقول يعني عصيتموني فهذا كنتم لرسل اعصى أو أشد على الصيامة فهذه الفترة هم يمتحنون فنحن معنا نصوص أهل الفترة بصيرهم مجهور في ولد النبي بيّنه صلى الله عليه وسلم بقول يا أبي وابو كهنون النبي عليه الصلاة والسلام طلب أن يستغفر لأمه فنزل طوله ولا تسأل على الأصحاب النجاحين هذا الحديث مع الايه طيب ممكن شايف؟ قول له طيب اقمر من تحت يا شيخ غير مستحيل غير مستحيل لكن الامر كمان عفوا والله طلب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاه، طلب ليس في مال من خمسه اوسط الصدقات كنا الوصف 60 ص 5 في 60 300 صح وقلنا عباره عن 500 كيلو و12 كيلو 50000 كيلو, كيلو حدثني عمرو بن محمد ابن بكير عن نقد وحدثني ابن عيين 612 ست كيلو يا اخي جت 12 كيلو حسبه ادي الاوصق معنا فبالكيلو وات فبقى له 612 كيلو يعني تصور كده 12 لقيت 12 × 50 12 × 50 كيلو من جه من بياع 12 كيس كل كيس 50 كيلو عليه ذكر عليه ذكر قال حذرا يا عمرو ابن محمد بن ياموكاني قال حدثنا سفيان بن عيين قال سمعت عمراء ابن, ابن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن نبيه عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمسة في أوسق صدقة والوسق كم كيلو كم صعب ستون صعب قالوا على فيما دون خمس داود صدقة خمس داود أي من الإبل خمسة من الإبل الأقل من الخمسة ليس فيها صدقة ولا فِي مَدُونَ خَمْسِ أَوَاقِيٍ صَبَقَ لِيَا مِئَةَ دِرْغَمٍ خمسمائة ونشر دِرْغَامٍ فِي اللَّهِ وَحَدَّتَ لَا مُحَمَّةٍ أو, أو, أو خمسمائة أو يا إخوه؟ هل لي خمسمائة هذا؟ على مملأ جوابه مرت معنا في كتاب روضة متنزل ومرت معنا في آجة مغربة قالوا حدثنا أبو حمد بن رمح بالمهادر قال أخضرنا الليل قال وحدثني عمرو الأيناق قال حدثنا عبد الله بن إดريس كلهم عليها بن سعيد عن عمرو بن يحيا بيها الاسناديه مثله قال وحدثنى محمد بن رافع قال أحدثنا عبد الرزاة قال أخضرنا ابن جريت قال أخضرني عمرو بن يحيا بن عمارة عن أبي يحيا بن عمارة قال سمعت où ابا سعيد think the shairmadre رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه بخمس أصابعين ثم ذكر مثل حديث ابن, ابن عيينة قال وحدثنا أبو كامل حضيل بن حسين الجحدي قال حدثنا أبو شبن يعني ابن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوصف صدقة وليس فيما دون خمس ذوذ صدقة وليس بما دون خمسة أواقل صدقة كل الأواقل خمس مئتين درهم فضة ما يشوي خمسمائة خمسة وسبعين جران فضة بكم جران شيخ محمود عدد؟ الشيخ محمود عدد الجران؟ عقوب؟ المصري محمود عدد أيوة، بس بالضريبة بالضريبة والصيارات كلها نحن نتحدث عن خام عليكم السلام عليكم 12 الفضة المصرية لا سحسب على 12 طيب قالوا حدثنا هو بكر بن أبي وعمر الناطد وزغير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن سكيان عن اسمع إيلة بن أمية عن محمد بن يحية بن حي حبان عن يحية بن عمارة عن أبي سعيد الخدري ساعد بن ملك بن سيناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في من خمسة أواصاق من تمر ولا حب صدقه فاحنا معنى اللي بيخرج فيه زكاه من في مصر اذكروا لنا امم الرز اهو شعير غله زبيب تمر عدس كل ما يقتاد يعني يخزن ويدخر بإملا ثلاجة وانا شيء تخرج فيه الحبوب كل الحبوب تخرج فيها معنى إخوان معنى عدس معنى عدس أصفر عدس أصمر إلى آخر كل هذا يخرج إذا بلد كم النصاب السابق 612 كيل دون هذا ليس عليه دون هذا النصاب ليس عليه زكاة الفاكهة ليس فيها زكاة الخضروات ليس فيها زكاة لأنها لا تقترب إنما تفسد لو جعلت يومين وإن ثلاثة بلا ثملاجة ها تفسد معنى يا إخوات؟ الشيخ؟ أيوه؟ لأن شبابة تقترب ها؟ تجفف الآن أمتقدر. لا إحنا في الحبوب خلي من أمر هذا تشيف ليس عليه ليس عليه العمل ليس عليه ما كل فكهة جفت ده أشياء دون أشياء أشياء دونها وليس عليه العمل بارك الله فيكم وأيضا يسرع إلي الفساد لو جففت يسرعي خلاف الرز إيقان الغلة تقان وأنا الشعير يقان العدس يقان الفصول ينشفه العديد تقان اللوبي ينشفه تقان صحيح وما إلى طرق الله يقول هنا ليس في مدون خامسة أو ساقن من تمر وشطا يقعد ولا حب صادقة فلحدثنا إسحاق المحصول فلأخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي فلحدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمار عن أبي سعيد الحدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في حب ولا تمرن صدقة حتى أرشف ليس في حب الحبوب معروف الحبوب معروف ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أو صدق وكل الوصق ستون صاح والخمسة في ستين ثلاثمائة حسبوا الكيلو كما قتلون كيلو ولا فيما دون خمس داود صدقاء والمقصود الذود الإبل خمس من الإبل ليس في الواحدة الزكاة ليس في الثنتين الزكاة ليس في الثلاثة زكاة إنما تجد الزكاة في الإبل من خمس قال ولا فيما دون خمس أواطن صلبت وحدثني عبد ابن هميد ولاحدثني عبد ابن آدم ولاحدثني سوفيان الثوري عن إسماعيل ابن همية بهذا الإسناد مثل حديث بن مهدي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا التوري ومعمر عن إسماعيل بن عمية بهذا الإسناد مثل حديث بن مهدي ويحق بن آدم خير أنه قال بدل التمر ثمرن قال حدثنا عارون بن معروف وعارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وحب قال أخبرنا عياض بن عبد الله عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس. عن جبل بن عبد الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس في مدون خمس أواطر من الورق عن الفضة صدقة وليس في مدون خمس لود من الإبن الصدقة وليس في مدون خمسة أوسط من التمري صدقة باب ما جاء فيه العشر ومصف العشرين حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن سرحل وهارون بن سعيد الأيري وعمر بن سواد والوليد بن الشجاع كلهم ابن وهبن قال أبو الطاهد أخبرني عبدالله بن وهبن عن عمر بن حارف أن أبو الزبير حدثه أنه سمع جاء الله بن عبدالله يذكر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقط الأنار والغيم العشور وفيما سطي بالثانية نصف العشرين ليه؟ لأنه الذي يسطى بالثانية في كلفه وفي نفطه وفي مشطه فعند ذلك يخفف المقدار الزكاة التي تخرج وعما ما سقيا بالأنهار والغيوم الأمطار ففي العشر, العشر عشر المحصول أو عشر النصاب قال لا زكاة على المسلم في عبده وفرصه وهذا إن شاء الله نؤخرك فالصموه إلى الإذن الله سبحانه الله وبرك إن شاء الله إله إلا أنتم أستغرقكم وإشتركوا في القناة أردت الله